أعوذ بالله إلى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن من لطفة أمكاج نبت فجعلناه سميع. me there. Oh, I'll see you Oh <laughs> oh the same. و اسایر من از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 they come from power after of The Thank you. يا رب العالمين اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك